هكذا نزل آ د م عليه السلام إ ل ى ا ل أ ر ض و ب د أ ت حياته ا ل ز و ج ي ة وكثرت منه ا ل ذ ر ي ة فدعاهم إ ل ى توحيد الله تبارك وتعالى وهو إ ف ر ا د ه وحده ب ا ل ع ب ا د ة ف أ ج ا ب و ه لذلك ف أ ل ف الله تعالى بالتوحيد بين قلوبهم وجمع شملهم ووحد صفهم وكلمتهم و أ غ ا ظ ذلك الشيطان الرجيم ف أ خ ذ يعمل بجد لا يعرف الهزل ونشاط لا يعرف الملل على تفريق جمعهم وتفتيت وحدتهم وتفريق صفهم حتى نال منهم ما أ ر ا د بعد أ ل ف س ن ة كان الناس أ م ة و ا ح د ة كما قال الله تبارك وتعالى كان الناس أ م ة و ا ح د ة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح و آ د م ع ش ر ة قرون كلهم على ش ر ي ع ة و ا ح د ة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ومنذ ذلك التاريخ والصراع قائم بين أ ه ل التوحيد أ و ل ي ا ء الرحمن و أ ه ل الزيغ و ا ل إ ل ح ا د و ا ل ف ر ق ة أ و ل ي ا ء الشيطان ثم أ ر س ل ن ا رسلنا ت ت ر ى كلما جاء أ م ه رسولها كذبوه ف أ ت ب ع ن ا بعضهم بعضا وجعلناهم أ ح ا د ي ث فبعدا لقوم لا يؤمنون ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والعرب قبائل م ت ف ر ق ة م ت ن ا ح ر ة ولم يكن بين قبيلتين من ا ل ع د ا و ة والبغضاء ما كان بين ا ل أ و س والخزرج فما أ ن بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فدعاهم إ ل ى توحيد الله عز وجل فشرح الله صدورهم ل ل إ س ل ا م وحبب إ ل ي ه م ا ل إ ي م ا ن واتباع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ل ف الله بين قلوبهم وطهر بالتوحيد قلوبهم من الغل والحسد و ا ل ح ق و ا ل ع د ا و ة والبغضاء ونزع أ س م ا ء ه م ا ل ج ا ه ل ي ة التي كانوا يعتزون بها أ و س ي وخزرجي وسماهم جميعا ا ل أ ن ص ا ر أ ن ص ا ر الله ورسوله و أ ن ص ا ر دينه فكانوا أ م ة و ا ح د ة بعدما كانوا قبائل م ت ف ر ق ة جمع الله شملهم ووحد صفهم و أ ل ف بين قلوبهم باتباعهم رسول الله صلى الله سلم على توحيد الله عز وجل ولقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ن ع م ة ن ع م ة توحيد الصف وجمع الشمل و ا ل ت أ ل ي ف بين القلوب فقال سبحانه هو الذي أ ي د ك بنصره وبالمؤمنين و أ ل ف بين قلوبهم لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين قلوبهم ولكن الله أ ل ف بينهم إ ن ه عزيز حكيم و ا م ت ن ى على ا ل أ ن ص ا ر أ ن ف س ه م ب ن ع م ة ا ل ت أ ل ي ف بين قلوبهم فقال عز وجل واذكروا ن ع م ة الله عليك إ ذ كنتم أ ع د ا ء ا ف أ ل ف بين قلوبكم ف أ ص ب ح ت م بنعمته إ خ و ا ن ا وكنتم على شفا ح ف ر ة من النار ف أ ن ق ذ ك م منها كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تهتدون وهكذا جمع الله القبائل ا ل م ت ن ا ح ر ة والقبائل ا ل م ت ف ر ق ة على يد رسول الله صلى الله وسلم فصاغ منهم أ م ة و ا ح د ة على قلب رجل واحد وظل صلى الله عليه وسلم ط ي ل ة حياته يحرس و ح د ة المسلمين من التفكك واتحادهم من الانهيار ظل يحرس ا ل و ح د ة والاتحاد في سفره وحضره في إ ق ا م ت ه و ض ع ن ه يدخل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام المسجد يوما فيرى الناس حلقا متفرقين ح ل ق ة هاهنا و ح ل ق ة هاهنا و ح ل ق ة هاهنا فيقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما لي أ ر ا ك م عزين أ ي متفرقين حلقا حلقا وجماعات جماعات قال الراوي ك أ ن ه صلى الله عليه وسلم يحب ا ل ج م ا ع ة ك أ ن ه يحب ا ل ج م ا ع ة يحب من المسلمين إ ذ ا د خ ل ا ل م س ج د أ ن يجتمعوا ولا يتفرقوا كما نحن مجتمعون ا ل آ ن على هذه ا ل ه ي ئ ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ح س ن ة كذلك يجب أ ن يكون اجتماعنا دائما في بيوت ربنا أ م ا أ ن يجلس ث ل ا ث ة ها هنا و ث ل ا ث ة ها هنا و خ م س ة ها هنا ف إ ن هذه ص و ر ة من صور التفرغ لم يقرها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وذات يوم انصرف من صلاته ف إ ذ ا رجل يصلي خلف الصف وحده فقال له استقبل صلاتك أ ي أ ع د صلاتك ف إ ن ه لا ص ل ا ة لمنفرد خلف الصف لا ص ل ا ة لمنفرد خلف ا ل ص ب ل أ ن ه فارق ا ل ج م ا ع ة ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا أ ق ي م ت ا ل ص ل ا ة فلا صلاه الا ا ل م ك ت و ب ة إ ذ ا كنت ت ص ل ا ل س ن ة ا ل ر ا ت ب ة ا ل ق ب ل ي ة و أ ق ا م المؤذن ا ل ص ل ا ة ل ل ج م ا ع ة فاترك ا ل س ن ة ا ل ق ب ل ي ة والتحق ب ا ل ج م ا ع ة ل أ ن استمرارك في ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة وقد أ ق ي م ت ا ل ج م ا ع ة ص و ر ة من صور التفرق لا يقرها ا ل إ س ل ا م ولا يقبلها وفي سفره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يراقب أ ص ح ا ب ه عن كثب فلا ي ت ر ك م و ت ف ر ق و ن في ا ل أ و د ي ة والشعاب والمنازل بل كان ينهى أ ن يسافر الرجل وحده يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو أ ن الناس يعلمون من ا ل و ح د ة ما أ ع ل م ما ص ا ر راكب بليل وحده ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الراكب شيطان والراكبان ش ي ط ا ن ا ن و ا ل ث ل ا ث ة ركب قال ا ل إ م ا م الخطابي رحمه الله معنى هذا الحديث أ ن الرجل الذي يسافر وحده إ ن م ا يدعوه إ ل ى ا ل و ح د ة والتفرد و ا ل ع ز ل ة الشيطان ف ا ل ج م ا ع ة من الرحمن والتفرق من الشيطان وفي ذات يوم كان مسافرا صلى الله عليه وسلم ف أ ذ ن لهم في النزول ل ل ر ا ح ة بالليل أ و بالنهار فتفرقوا في الشعاب و ا ل أ و د ي ة كل كما يقولون نام على الجنب الذي يريح نزل هكذا وهكذا وهكذا فنظر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فراهم متفرقين في الشعاب و ا ل أ و د ي ة فقال إن تفرقكم ه ذ ان م الشيطان إن تفرقكم هذا من الشيطان يعني فاجتنبوا التفرق ل أ ن كل ما كان من الشيطان يجب اجتنابه كما قال الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن م ا الخمر والميسر و ا ل أ ن ص ا ب و ا ل أ ز ل ا ب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فالشيطان لعنه الله هو أ ح ر ص خلق الله على تفريق الجمع وتشتيت الشمل وتمزيق الصف وجنوده من أ ب ا ل س ه ا ل إ ن س والجن كلما كان أ ح د ه م أ ش د تفريقا بين ا ل أ ح ب ه كلما كان أ ح ب إ ل ى الشيطان ولذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن إ ب ل ي س يضع عرشه أ ي صرير ملكه على الماء ثم يبعث سراياه ف أ د ن ا ه م منه منزله أ ع ظ م ه م فتنه ي أ ت ي أ ح د ه م فيقول ما تركت فلانا حتى زنا يقول ما صنعت شيئا ويقول ما تركت فلانا حتى شرب الخمر فيقول ما صنعت شيئا ف ي أ ت ي الثالث ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امراته فيقول نعم ما صنعت ويدنيه منه فالتفريق بين ا ل أ ح ب ة عمل من عمل الشيطان وهو أ ح ب ا ل أ ع م ا ل إلى الى ش ي ط ا الأعمال ن وهو أحب ل إ شياطين ا ل إ ن س والجن ولذلك حرصت اليهود لعنهم الله على تفريق ا ل أ م ة وتشتيت جمعها وتقسيم ا ل د و ل ة ا ل و ا ح د ة إ ل ى دويلات فهم شياطين ا ل إ ن س كما سماهم الله تعالى ف ق ا ل ح ك ا ي ة عن المنافقين و إ ذ ا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خروا إ ل ى شياطينهم يعني اليهود قالوا إ ن ا معكم إ ن م ا نحن مستهزئون فاليهود لعنهم الله يقومون في ا ل أ ر ض بدور الشيطان الرجيم من تفريق المسلمين وتفتيت شملهم وتفكيك وحدتهم حكى محمد بن إ س ح ا ق رحمه الله ان ا ل أ ن ص ا ر الذين كانوا أ و ل ا ً أ و س وخزرج اجتمعوا في يوم ما على ص ر ر م و ض و ن ة إ خ و ة متحابين فمر عليهم رجل من اليهود ف ر أ ى اجتماعهم و ا ل أ ل ف ة التي بينهم و ا ل م ح ب ة التي في قلوبهم فساءه ذلك وغاض فدعا غلاما له وقال ادخل فيهم وغني بالغناء الذي كانوا يتغنون به في حروبه قال اليهودي لغلامه ادخل في ا ل أ ن ص ا ر واجلس بينهم وغني بما كانوا يغنون به في الحروب فدخل الغلام فجلس بين ا ل أ ن ص ا ر وهم على قلب رجل واحد ف أ خ ذ يتغنى ب أ ش ع ا ر ه م التي كانوا يتغنون بها في الحروب ف أ ن ص ت و ا اليه فتذكروا ما كان بينهم في ا ل ج ا ه ل ي ة من الحروب ف ص ا ر ت ثورتهم الجاهليه ة و ن ع ر ت م الجاهلية وتذكروا الماضي ونسوا الحاضر الذي أ ل ف الله فيه بين قلوبهم ودعوا إ ل ى السلاح وتواعدوا ل ل ق ا ء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ت ا ه م فقال أ ب د ع و ا ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن ا بين أ ظ ه ر ك م فما ذ ا ل يسكنهم حتى سكنوا بفضل الله عز وجل منذ يصرهم المسلمين مجتمعين متحدين قلتهم وهم شذمة متفرقين لهم قيمة أنهم أن يرون كانوا وزن ذلك ولذلك التاريخ واليهود لا أبداً أن المسلمين مجتمعين ولا متحدين ولذلك على قلتهم وهم قليلة كانوا متفرقين في الأرض لا وزن لهم ولا قيمة إلا أبدا في باجتماعهم استطاعوا أ ن يفرقوا ا ل أ م ة ا ل و ا ح د ة و أ ن يمزقوا ا ل ق ت ل ة ا ل و ا ح د ة و أ ن يجعلوا ا ل أ م ة أ م م ا و ا ل د و ل ة دويلات فقامت دولتهم على أ ن ق ا ض انهيار ا ل د و ل ة ا ل م س ل م ة ا ل و ا ح د ة فهل للمسلمين ان للمسلمين أ ن يعقلوا هذا أ ل م يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق الم يقل الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الم يقل الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الم يقل الله تعالى ولا ت ك و ن ا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض و ج و ه م وتسود وجوه ق اهل ل ل ل ابن عباس ا رضي الله عنهما تبيض وجوه ه تبيض أ ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وتسود وجوه أ ه ل الزيغ و ا ل إ ل ح ا د و ا ل ف ر ق ة إ ن فضل الاتحاد عظيم وضرر التفرق خطير ف ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن يا أ م ة ا ل ق ر آ ن وتدبروا ا ل ق ر آ ن يا أ م ة ا ل ق ر آ ن لتروا ان النصر إ ن م ا هو حليف الاتحاد وأن الهزيمة إ ن م ا هي ش ق ي ق ة التفرق والانهزام والانخذال ا ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن وانظروا ماذا حكى ربنا عز وجل عن يوم أ ح د حيث قامت الحرب بين المسلمين والمشركين فولى الكفار ا ل أ د ب ا ر فتبعهم المسلمون فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا حتى إ ذ ا خالف الرماه أ م ر رسول الله و أ م ر ا ل أ م ي ر و ت ف ر خ و ا بعد اجتماعهم دالت ا ل د و ل ة ووقعت ا ل ه ز ي م ة وفي ذلك يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إ ذ ت ح ص و ن ه م ب إ ذ ن ه حتى إ ذ ا فشلتم وتنازعتم في ا ل أ م ر وعصيتم من بعد ما أ ر ا ك م ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل آ خ ر ة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وفي الستينيات من هذا الزمان ومن هذا القرن هذا كانت الدول ا ل م س ل م ة م ت ن ا ح ر ة م ت ب ا غ ض ة كل د و ل ة تلعن أ خ ت ه ا وكل زعيم د و ل ة يهجو أ خ ا ه زعيم ا ل د و ل ة ا ل أ خ ر ى فكانت ا ل ن ك س ة وكانت ا ل ه ز ي م ة فلما تم الاجتماع وتم التعاون والتشاور بين الدول ا ل م س ل م ة في حرب رمضان اكتوبر كان النصر العظيم الذي كاد ان يحرر المقدسات لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل فهل من ع و د ة الى توحيد الله حتى يوحد الله بيننا هل من ع و د ة إ ل ى توحيد الله هل حتى يوحد الله بين قلوبنا وحتى يجمع الله شملنا إ ن من كمال نصح النبي صلى الله و سلم ل أ م ت ه أ ن ه أ خ ب ر ه م بوقوع التفرق و ا ل ا ن ق س ا ب قبل أ ن يقع التفرق و ا ل ا خ ت س ا ب و أ ر ش د ه م إ ل ى المخرج من الخلاف و ا ل ف ت ن ة و ا ل ف ر ق ة قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام افترقت اليهود على إ ح د ى وسبعين ف ر ق ة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين ف ر ق ة وستفترق هذه ا ل أ م ة على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة قالوا ما هي يا رسول الله ا ل ج م ا ع ة وفي ر و ا ي ة قال ما أ ن ا عليه اليوم و أ ص ح ا ب ي وعن ا ل ع ر ب ا د بن س ا ر ي ة رضي الله عنه قال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 إ ن هو إ ل ا وحي يوحى إ ن ه من يعش ي منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فما المخرج يا رسول الله من هذا الخلاف وما المخرج من هذه ا ل ف ر ق ة وما السبيل إ ل ى توحيد ا ل أ م ة وجمع شملها وتوحيد كلمتها قال فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجل و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر ف إ ن كل محدثه ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله وكل ضلاله في النار فهذا هو السبيل ا ل أ و ح د إ ل ى توحيد ا ل أ م ة أ ن نكون على ما كان عليه النبي و أ ص ح ا ب ه أ ن نتمسك ب س ن ة النبي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده كتاب و س ن ة بفهم سلف ا ل أ م ة هو السبيل إ ل ى توحيد ا ل أ م ة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 دينا قيما م ل ة إ ب ر ا ه ي م ح ن ي ف ة وما كان من المشركين قل إ ن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أ م ر و أ ن ا أ و ل المسلمين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته